وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا قُلْ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ تَئِيَامُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَلَئِنْ قِيلَ إِنَّكُمْ مَذْهُوُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَن قَوْمٍ عَذَابِ إِلَّا أُمَّتِ مَعْدُودَةٍ لَّا يَقُولُونَ مَا يَحْبِسُ أَلَا يَوْمَ مَا ي... وليس مصروفاً عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وَإِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيُوسُفُ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَا نَعْمًا مَّاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ لَنَذَهَبَسَّيِّئَاتٌ عَنِّي انريح صور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرته فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائكم به صدرك أن يقولوا له جاء ملك ஜமூமல نذير والله